س ل الحمد ق ر لرأيته ن على خاشعا متصدعا جبل الله وتلك الأمثال خشية وتلك للناس لعلهم يتفكرون الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيك ما يحب ربنا ويرضى واشهد أ ش ه د إله إلا الله وحده لا وحده ر ي ك ل شعار و ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آ ل ه و أ ص ح ا ب ه وعلى سائر من اختفى أ ث ر ه واتبع هديه ب إ ح س ا ن إ ل ى يوم الدين أ م ا بعد أ ي ه ا المباركون في هذا اللقاء المبارك من تفسيرنا ل ل ق ر آ ن العظيم سنتحدث معكم حول قول الله جل وعلا وما أ ص ا ب ك م يوم التقى الجمعان ف ب إ ذ ن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أ و ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أ ق ر ب منهم ل ل إ ي م ا ن إ ل ى آ خ ر ا ل آ ي ا ت ا ل م ت ع ل ق ة بهذا الموضوع ومعلوم أ ن هذه ا ل آ ي ا ت من س و ر ة آ ل عمران و أ ن ه ا تتحدث عن غزوه احد لكننا لن نتحدث عنها ككونها م ق ط و ع ة من ا ل س ي ر ة إ ن م ا نتحدث عنها ككونها تتعلق بكلام الله جل وعلا أ ي وفق منهج المفسرين قال أ ص د ق القائلين جل ذكره وتبارك اسمه وما أ ص ا ب ك م يوم التقى الجمعان والخطاب للمؤمنين الذين مع النبي صلى الله عليه وسلم والمعنى كل ما أ ص ا ب ك م يوم احد يوم التقى الجمعان جمع أ ه ل ا ل إ ش ر ا ك وجمع أ ه ل ا ل إ ي م ا ن و احد جبل في شمال ا ل م د ي ن ة سمي احدى لتفرده عن الجبال وفيه ورد الحديث أ ح د جبل يحبنا ونحبه وكان هذا بعد و ق ع ة بدر التي نصر الله جل وعلا فيها ر س و ل ه فلما ظهرت ش و ك ة المسلمين في بدر ظهر النفاق في ا ل م د ي ن ة أ ي أ ن بعض من كان يظهر كفره خاف من ظهور ش و ك ة أ ه ل ا ل إ س ل ا م ف أ ظ ه ر النفاق و أ ب ط ن الكفر أ ظ ه ر ا ل إ ي م ا ن و أ ب ط ن الكفر وهذا يسمى نفاقا ومن العجيب أ ن ا ل ق ر آ ن جاءت فيه ثلاث ص و ر ص و ر ة اسمها ص و ر ة المؤمنون و ص و ر ة اسمها ص و ر ة الكافرون و ص و ر ة أ خ ر ى ث ا ل ث ة اسمها ص و ر ة المنافقون ذكرت الطوائف كلها هنا قال الله جل وعلا وما أ ص ا ب ك م يوم التقى الجمعان ف ب إ ذ ن الله والمقصود من قول الله جل وعلا ف ب إ ذ ن الله حتى تطمئن قلوب أ ه ل ا ل إ ي م ا ن و إ ن أ ص ا ب ه م ما أ ص ا ب ه م من القرح ومن ا ل ه ز ي م ة ومن الجراح ومما أ ث خ ن ه م رضوان الله تعالى عليهم يوم احد حتى إ ن النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام صلى بهم بعد احد قاعد ة وصلوا وراءه قعود والله قال لهم إ ن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وقال أ و ل م ا أ ص ا ب ت ك م م ص ي ب ة قد أ ص ب ت م مثليها أ ي قتلتم منهم يوم بدر سب سبعين و أ س ر ت م سبعين وهم في احد قتلوا منكم سبعين ف أ ص ب ح الضعف بمعنى أ ن غلبتكم عليهم تعد اثنتين وهو معنى قول الله جل وعلا أ و ل م اصابتكم أ م ص ي ب ة قد أ ص ب ت م مثليها لكن نتكلم ا ل آ ن عن قول الله وما أ ص ا ب ك م يوم التقى الجمعان فباذن الله وليعلم المؤمنين و ا ل ق ا ع د ة أ ن كل آ ي ة تكون م ب د و ئ ة بقول الله ليعلم المعنى ليظهر علم الله ليظهر علم الله و إ ل ا ربنا جل وعلا خلق ذلك وقدره وكتبه في ا ل أ ز ل قبل أ ن ي ق ع قال الله جل وعلا بعدها معنى وليعلم المؤمنين أ ي ليمحصوا ويظهر, الصابر ويظهر الصابرون الثابتون على دينهم المحتسبون في تبليغ د ع و ة ربهم جل وعلا وليعلم الذين نافقوا أ ي ليظهر تظهر ح ق ي ق ة اهل النفاق وكان عبد الله بن أ ب ي وهو من الخزرج قد خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم في أ و ل ا ل أ م ر إ ل ى احد و احد كنا غير بعيد عن ا ل م د ي ن ة و كان الجيش يومئذ أ ل ف كان الجيش أ ل ف ا ثم إ ن عبد, عبد الله بن ابي انهزم بثلث الجيش وهو يريد بذلك أ ن يضعف الناس ويثبطهم فقال له عبد الله بن حرام والد من والد جابر يمر معك في ا ل س ي ر ة جابر بن عبد الله والده كان حيا يوم احد و استشهد في أ و ل الناس يوم احد عبد الله بن حرام قال لعبد الله بن أ ب ي يدعو إ ل ى أ ن يقاتل في سبيل الله كما س ي أ ت ي لكنه أ ب ا و رجع فالله جل و علا يقول و ليعلم الذين نافقوا و قيل لهم من الذي قال لهم عبد الله بن حرام تعالوا قاتلوا في سبيل الله أ و ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم أ م ا قاتلوا في سبيل الله ف ظ ا ه ر ة المعنى أ ي تعالوا جاهدوا في سبيل الله لكن ا ل إ ش ك ا ل في قوله جل شانه أ و ادفعوا ما معناه وللعلماء فيها أ ق و ا ل أ ر ج ح ه ا والعلم عند الله أ ن ك م إ ن لم تقاتلوا إ ي م ا ن ا واحتسابا و إ ي م ا ن ا باليوم ا ل آ خ ر فلا أ ق ل من أ ن تقاتلوا ق و م ي ة أ ن تقاتلوا عن نسائكم وذراريكم و أ ه ل ي ك م الذين في ا ل م د ي ن ة حميه ك ح م ي ة ا ل ج ا ه ل ي ة ا ل س ا ب ق ة ح م ي ة ك ح م ي ة ا ل ج ا ه ل ي ة ا ل س ا ب ق ة فالاولى تتكلم عن الجهاد و أ ر ا د عبد الله بن حرام من ذلك أ ن ه م و إ ن كانوا لا يثابهم إ ل ا أ ن في خروجهم تكثيرا لسواد المسلمين حتى لا ينهزم الناس أ و ي د ف ع و ا ماذا أ ج ا ب و ا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم و قوله جل ش أ ن ه لو نعلم قتالا لاتبعناكم ح ك ا ي ة عن اهل النفاق تحتمل أ ق و ا ل ا ث ل ا ث ة ن ب د أ ب ا ل أ ض ع ف تحتمل قولهم لا نعرف القتال أ ي لا نجيد ه لا نحسن القتال فلماذا نذهب معكم هذا و إ ن قال به, به بعض ا ل أ ئ م ة إ ل ا أ ن ه مرجوح ل أ ن ه لا يمكن لعبد الله بن أ ب ي أ ن يقول هذا ويزعم أ ن ه لا يحسن القتال ل أ ن هذا عار لا ت ب ن ا ه العربي أ ص ل ا كافرا كان أ و مؤمنا و ا ل ر أ ي الذي بعده أ ي لا يغلب على الظن أ ن قريشا تريد قتالا أ ي لا ح ا ج ة لنا ل أ ن نذهب معكم فلا قتال أ ص ل ا سيقع وهذا يدفع و إ ن كان ر أ ي ا مجيدا لكن يدفع في مناظرتهم ب أ ن ه لا يعقل أ ن قريشا تركت ذراريها وجاءت ببعض نسائها كما جاء أ ب و سفيان وغيره يوم أ ن كان مشركا جاءوا ب أ ز و ا ج ه م أ ن ه م أ ر ا د و ا سلما إ ن م ا أ ر ا د و ا حربا حتى إ ن هندا كانت تقول نحن بنات طارق ان تقبلوا نعانق تدبرون فارق في أ خ ب ا ر ط و ي ل ة تحث فيها جيش أبيها جيش زوجها أ ب ي سفيان المقصود هذا ا ل ر أ ي الثاني ا ل ر أ ي الثالث وهو ا ل أ ر ج ح معنى قوله جل ذكر ه لو نعلم قتالا لاتبعناكم يقولون هذا ما هو قتال هذه ت ه ل ك ة تخرجون إ ل ى قوم أ ك ث ر منكم عددا و أ ش د منكم ق و ة تتركون حصنكم ومدينتكم وتخرجون إ ل ي ه م هذه تهلكه ة ت ل ك ة لا نقبل أ ن نلقي أ ن ف س ن ا فيها هذا المعنى الراجح من قول الله لو نعلم قتالا لاتبعناكم لا قال الله بعدها هم للكفر يومئذ أ ق ر ب منهم ل ل إ ي م ا ن هناك معنى و هناك ف ا ئ د ة أ م ا المعنى من قول الله جل و علا هم للكفر يومئذ أ ق ر ب منهم ل ل إ ي م ا ن هم منافقون على الدوام لكن أ م ا ر ا ت الكفر و النفاق لا تظهر منهم فيما سبق إ ن م ا تجلى نفاقهم وكفرهم في يوم احد يوم أ ن تركوا النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام وخذلوه وامتنعوا عن الحرب معه ظهرت أ م ا ر ا ت الكفر عليهم أ ك ث ر من ظهور امارات ا ل إ ي م ا ن و إ ن كانوا منافقين من قبل لكنهم في ا ل أ و ل كانوا علامات النفاق علامات الكفر غير ب ا د ي ة عليهم وعلى ما يقع منهم من فعل أ و قول لكنهم في يوم احد كانوا في أ ج ل ص و ر ة تظهر عورتهم وسواتهم قال ربنا هم للكفر يومئذ أ ق ر ب منهم ل ل إ ي م ا ن قال بعض العلماء إ ن من معناها هم يومئذ للكفر أ ق ر ب منهم ل ل إ ي م ا ن يعني هم في نصرهم للكفر بصنيعهم هذا أ ك ث ر من, نصرت من نصرتهم لاهل ا ل إ ي م ا ن لكني أ ر ى أ ن ا ل أ و ل أ ر ج ح أ م ا ا ل ف ا ئ د ة فهذا يدل وهذا قال به بعض ا ل أ ئ م ة على أ ن القلوب لها أ ح و ا ل وعلى أ ن ا ل إ ن س ا ن أ ح ي ا ن ا عياذا بالله قد يكون قريبا من الكفر و إ ن كان مؤمنا ويكون في أ ح و ا ل في رفيع الدرجات وعلوها ويدل على هذا ما وقع عن ا ل ص ح ا ب ة و هذا في حق أ ه ل ا ل إ ي م ا ن لا في حق أ ه ل الكفر فكانوا يقولون يا نبي الله إ ن ن ا إ ذ ا كنا عندك حصل لنا كذا وكذا من علو ا ل إ ي م ا ن ف إ ذ ا فارقناك وعاسفنا ا ل أ ز و ا ج و ا ل أ و ل ا د تعلقت قلوبنا بعض الشيء بالدنيا فقال صلى الله عليه وسلم وهذا هو ا ل ت ر ب ي ة ا ل ح ق ي ق ي ة أ ن تعرف ضعف ب ش ر ي ة من أ م ا م ك ولا تبالغ في المثاليات ولا تبني قصرا على الرمال قال عليه السلام لو أ ن ك م تكونون في بيوتكم كما تكونون عندي لصافحتكم ا ل م ل ا ئ ك ة ولو, ولو لم تذنبوا لجاء الله ب أ ق و ا م يذنبوا فيستغفروا فيغفر الله له ولا يقول هذا إ ل ا ن ب ي ك ر ي م صلوات الله وسلامه عليه و أ ه م ما يمكن أ ن يرزقه من يريد أ ن يربي الناس أ ن لا يتاجر بالدين إ ذ ا رزق العبد عدم ا ل م ت ا ج ر ة بالدين واتاه الله علما وفهما كان حقيقا أ ن يسوق الناس ويدلهم ويدلهم على الهدى قال الله جل وعلا هنا هم للكفر يومئذ أ ق ر ب منهم ل ل إ ي م ا ن هنا ي أ ت ي سؤال ممن ينتصر لهم كيف تقولون إ ن هؤلاء ك ف ا ر وهم يقولون آ م ن ا ب أ ف و ا ه ه م فجاء الجواب ا ل ق ر آ ن ي قبل أ ن ي أ ت ي السؤال يقولون ب أ ف و ا ه ه م ما ليس في قلوبهم و الله و هذا قد يخدع به الناس لكن الله قال بعدها و الله أ ع ل م بما يكتمون فالله جل و علا عليم بما ت خ ف ي الصدور و ان استطاعوا ان يعيشوا في المدينه في امن من غير ان تسلط على رقابهم السيوف لكفرهم و نفاقهم بما اظهرهم من الايمان إ ل ا ان هذا لا يغني عنهم يوم القيامه شيئا فالله جل و علا يقول و الله اعلم بما كانوا يكتمون و الله اعلم بما يكتمون ثم قال ربنا جل و علا الذين قالوا لاخوانهم و قعدوا لو اطاعونا ما قتلوا من الذين قالوا المنافقون ل إ خ و ا ن ه م هنا يعني تتصور ا ل آ ي ة جيدا لا يوجد مقابل شخص يتكلم و أ ح د مقابله فاللام في قوله جل و علا الذين قالوا ل إ خ و ا ن ه م ليست لام ا ل ت ع د ي ا ليست لام ماذا ليست لام ا ل ت ع د ي ا يعني لا يوجد إ خ و ا ن لهم من عشيرتهم هم يخاطبونهم انما يتحدثون عن موتى حتى تفهم ا ل أ م ر بجلاء عبد الله بن أ ب ي من الخزرج و أ ك ث ر من استشهد في أ ح د من أين؟ من الخزرج وعبد الله بن الزبيع رضي الله عنه قبل أ ن يسلم لما قال قصيدته التي ي ت ه ك م بها في اهل ا ل إ ي م ا ن ذكر مقتل الخزرج دون غيرهم في أ ح د ل أ ن أ ك ث ر من قتل في أ ح د كان من الخزرج وسل المهراسه ساكنه بين أ ق ح ا ف وحام كالحجل ل يصبح ت قتل أشياخي أسل لأن أكثر وعينهم غيرهم يوم أحد كانوا من الخزرج الخزرج كانوا الخزرج ببدر فحدد دون أحد علم وقع من من من جزح معنى ا ل آ ي ه ان هؤلاء المنافقين يقولون من أ ج ل إ خ و ا ن ه م الذين ماتوا يقولون ل إ خ و ا ن ه م أ ي من أ ج ل إ خ و ا ن ه م الذين ماتوا واستشهدوا يقولون ل إ خ و ا ن ه م وقعدوا الواو هنا واو حال وقعدوا فعل وفاعل ج م ل ة ح ا ل ي ة ح ا ل ي ة ممن من المنافقين من أ ص ح ا ب القوم أ ي أ ن ه م قالوا هذا وهم قاعدون عن الجهات ل أ ن ه م انهزموا بالناس وقعدوا لو كانوا عندنا ما قتلوا اي لو أ أطاع ط ا ع و ن ا ما قتلوا والمعنى لو أ ط ا ع و ن ا في عدم الخروج لو أ ض ح و ا مثلنا باقين في ا ل م د ي ن ة لم يخرجوا ما أ ص ا ب ه م قتل ولا غ ي ر ه فجاء الجواب ا ل ق ر آ ن ي ي ك ب ت ه م قل فدراوا عن أ ن ف س ك م ا ل م و ت إ ن كتم ن صدق ا ي ن إن كتم تزعموا ت ز ع م و ن أ ن ك م ت ع ل م و ن أ ي ن م و ا ر د ا ل م و ت وما هي ا ل ط ر ا ئ قل ا م و ص ل ة إ ل ي ه فها أ ن ت م إ ن كنتم صدقين ا ف ي د ع وكم ادفعوا عن أ ن ف س ك م الموت لكن الموت يقع على من غزا و من لم و من لم ي غ ز و ونجا من من غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم ومات م ن م ن قعد وثم ت ب ي ت شهير يقول من لم يمت ب ا ل س ي ف مات بغيره تعددت ا ل أ س ب ا ب والموتو الموتو ا ح د ت أ ت ي آ ي ا ت بعدها سنخذها أ إ ن شاء الله في اللقاء الذي بعد ه ولا تحسبنا الذي ن ق ت ط و ا ب سبيل الله أ م و ا ت ا لكن هذه ا ل آ ي ا ت التي بعد قبل أ ن نصل إ ل ي ه ا نبين أ ن الله جل وعلا لما قال وليعلم المؤمنين إ ن م ا محصاد سلف هذه ا ل أ م ة بالجهاد ب سبيل الله وقد استقر في ا ل أ ذ ه ا ن وهذا يحتاجه طالب العلم في المعتقد ويحتاجه في الفقه من أ ع ظ م ا ل أ د ل ة ما يستقر في ا ل أ ذ ه ا ن المحال أ ن يستقر في أ ذ ه ا ن ا ل ب ش ر ي ة شيء غير صحيح يتوارثونه والدليل على هذا من ا ل ق ر آ ن سنذكر أ د ل ة ثم نذكر دليلا من ا ل س ن ة ثم نطبقها على م س أ ل ة ف ق ه ي ة الله جل وعلا قال فلما ر أ ي ن ا اي و س ف أ ك ب ر ن ا وقطعنا ايديهن وقلنا حاشا لله ما هذا بشر ان هذا إ ل ا ملك كريم ونحن نعلم أ ن هؤلاء ا ل ن س و ة ما ر أ و ا ملكا قط لكن استقر في أ ذ ه ا ن الخلق أ ن ا ل م ل ا ئ ك ة رمز لماذا رمز للجمال قال الله في الصفات طلعها يتكلم عن ش ج ر ة الزقوم طلعها ك أ ن ه رؤوس الشياطين ومعلوم أ ن المخاطبين ب ا ل آ ي ة وهم كفار قريش وكل من ي ق ر أ ا ل ق ر آ ن لم ير الشياطين قط لكن استقر في أ ذ ه ا ن الخلق وعقولهم وقلوبهم في كل م ل ة و ن ح ل ة أ ن الشياطين رمز في القبح ظاهر النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح ا ل ا ذ ي ب ق ت ا د ه عند مسلم قال ما من أ ي ا م العمل الصالح فيهن أ ح ب إ ل ى الله من هذه العشر يقصد عشره ا ل ح ج ة قالها لمن قالها ل ل ص ح ا ب ة ا ل ص ح ا ب ة من أ ي ن أ خ ذ و ا علمهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا له ولا الجهاد في سبيل الله هذا لا يحتمل الا شيئا واحدا أ ن ه استقر عند ا ل ص ح ا ب ة أ ن الجهاد في سبيل الله أ ع ظ م اعظم ا ل أ ع م ا ل هذا واضح إ ذ ن هذا دليل اسمه ماذا المستقر في ا ل أ ذ ه ا ن أ ب و بكر رضي الله تعالى عن هذه ا ل م س أ ل ة ا ل ف ق ه ي ة دخل على النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام و هو في خيمته في منن ي و عنده جاريتان تغنيان فقال علي أ ب و بكر رضي الله عنه قال أ م ز م و ر الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه و سلم قال عليه الصلاه و السلام دعهما يا أ ب ا بكر ف إ ن ن ا في يوم عيد ا ل آ ن ما الذي دفع أ ب و بكر أ ن ينكر المستقر في الذهن المستقر في العقل في القلب في العلم أ ن الغناء محرم و إ ل ا لو كان أ ب و بكر لم يستقر في ذ ه ن ي هذا ما أ ن ك ر ه والحديث ليس مما يقبل النسخ ل أ ن ه ب ح ج ة الوجع فقال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام فقال ابو بكر رضي الله تعالى عنه ورسول الله يسمع متعجبا مستنكرا ل أ ن هذا المستقر في ذهنه وهو أ ع ل م الناس بالشرع بعد رسول الله لطول صحبته فقال أ م ز م و ر الشيطان في بيت رسول الله مستنكرا عن شيء لا يحتاج إ ل ى أ ن يقول جليلا ل أ ن ه أ م ر موروث مستقر في الذهن فقال له صلى الله عليه وسلم غير منكر له إ ن ا ل ق ض ي ة ح ا ل ة حاله استثناء قال دعهما يا أ ب ا بكر ثم بين أ ن ا ل ح ا ل ة ا س ت ث ن ا ئ ي ة ليست على أ ص ل ه ا قال إ ن ن ا في يوم عيد ومع ذلك لا يرق به عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ولو في يوم العيد أ ن يسمعه ف أ ع ط ى ظهره بعد أن خرجت ع ان ئ ش ة الجارية بعد أ سكت أ ب و بكر ثم خ ر ج ت ع ا ئ ش ة ا ل ج ا ر ي ة موضوع الشاهد من ثمه شيء يفقى في ا ل أ د ل ة وهو ق ض ي ة شيء مستقر في الذهن يعرفه الناس هذا والجاريتان كانت تضرب تضربان بالدف و أ م ا ا ل أ و ت ا ر فلا أ ع ل م أ ن ه ا كانت م ع ه و د ة في ا ل م د ي ن ة زمن النبي صلى الله عليه وسلم إ ن م ا جلها أ و كلها جاء بعد اختلاط العرب بالروم وفارس واليونان ورثوا عنهم هذه ا ل أ و ت ا ر أ م ا لا نحفظ في شعر العرب حديثا اكثر من حديث أ خ ب ا ر ه م واشعارهم أ ش ي ا ء أ ك ث ر من م س أ ل ة الدف ولا أ ظ ن قد يوجد شيء لا أ ع ل م عدم العلم ليس علما بالعدم لكن في الموروث الذي احفظه لا أ ع ل م أ ن العرب كانت تعزف ض ر ب ت على وتر زمن بعثته صلى الله عليه وسلم ف إ ذ ا قيل هذا في الدف فالوتر من باب أ و ل ى و أ ش د إ ن ك ا ر ا والمقصود أ ن من طرائق فهم ا ل ق ر آ ن أ ن يعلم مثل هذه المسائل ل أ ن إ د ر ا ك مثل هذا يعين طالب العلم في الحكم على الشيء الذي يريد أ ن ان يعني يحكم به نعود لما نحن فيه فالمقصود من هذا كله أ ن الجهاد في سبيل الله استقر في أ ذ ه ا ن ا ل ص ح ا ب ة أ ن ه من أ ش ر ف ا ل أ ع م ا ل لهذا قال الله بعد ا كما س ي أ ت ي في اللقاء القادم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أ م و ا ت ا لكن الشرع المطهر وهو الحاكم جعل م س أ ل ة الجهاد مما يعنى به ولي أ م ر المسلمين مثله م ث ل الحدود لا يقيمها الناس بعضهم على بعض ولا يقيمها الناس بينهم بي بين انفسهم حتى لو إ ن س ا ن وجد رجلا يزني فلا يحق له أ ن يقيم عليه الحد إ ن م ا هذا يرفع لولي ا ل أ م ر في أ ي زمن كان إ ن صلح صلح لنفسه و إ ن أ خ ط أ فعليها هذا ما تيسر والعلم عند الله م ت ع ن ا الله و إ ي ا ك م متاع الصالحين والحمد لله رب العالمين ل و أنزلنا ه ذ ا ا ل ق ر آ ن على ج ب ل ل ر س ي ت ه خ ا ل ع ا ل و م ن خشية ا ل ل ه و ت ل ك ا ل أ م ث ا ل ن ض ر ب ه ا للناس